ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظَنَّ السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم فساءت مصيرا وللله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، إما أرسل لك شاهدا ومبشرة ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتقروه، فتسبحو بكرته وأصيلة.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 وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِكَاكِلِينَ سَعِيرًا بَلِ اللَّهُ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يُعَفِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَكَانَ اللَّهُ وَثُورًا الرَّحِيمًا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 وعلكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، ولم قاتلكم الذين كفروا، وَلَوَلَوَ الْأَدْبَارَ سُمَّى لَيَجِدُوا لَوَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ وَلَا تَجِدَنِ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلَهُ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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلطين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 تزرع أخرج شطه فأزره فاستول ضف استوى على شوقيه يعجب الزراع لي أيضا بهم الكفار بعد الله الذين آمنوا وعمل الصالحات منهم موفرة